العالمين والصلاة والسلام على النبوس رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي أمير على آل وصحبه وسلم اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتبع علينا انك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي أمير على آل وصحبه وسلم المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن التامم. يعني إن شاء الله بأنه النهاردة بنتكلم في إيه هي أركان أو فرائده ففرائض التيمم أربعة أول حاجة فيهم النية يعني إيه النية قالوا النية زي ما قلنا في الولوء الروس قصد الشيء مقترنا بفعله نتكلم ونا نتكلمش ده كلام سدين عليه وقفنا عليه خلاص نتعطي المسألة ولا ايه ولا نعيد تاني طيب اهم حاجة في هي ايه قال اذا قصدت التيمم فماذا تقصد تقصد ان انت تصلي بالتيمم الفرض والنوافر التابعة له حال او تقصد الفرض بس او تقصد تقدي نفل بس او لا تقصد شيئا يعني تقصد اثنين مع بعض يبقى تنط على معانا اربعه الا إن, ان تقصد الفرد والنفر بمعنى أنت بتتيمم كده يا تقول في سرك يا زعق وتعلس صوتك بس التيمم عليك الدنيا إنهم هو انت ناوي ايه ده نويت التيمم للفريضه والنافله ماشي يا يعني انت نويت الاثنين مع بعض بلاش يبقى تصلي في الفريضه والنافلة. قال قالوا بعد كده قالوا ما يكش انت تصلي فردتان هو فريضة واحدة فريضة ايه واحدة فريضة بتوابعها ماشي طيب يا مولانا انا عندي فريضة ومنذورة يعني منذورة نظرت اصلي ان ربنا كرم نجحت في الامتحان اصلي عشر ركعات يبقى اصبحت ايه النازل يعمل بقى إيه بقى؟ الناس اللي يبقواه مصدك الواجب يبقوا أصبح واجباً لأنه ما كانش عليك أنت اللي أوجبته على نفسك مش كده ولا إيه؟ من نظر أن يطع الله فالركاه ومن نظر أن يعصد الله فلا يعصيه فالنازل كان مباح لك يعني السنة تقول لي جين تراتك عميت ركا محش أقول لك إنما قلت لله علي إنما أنا عملت لو كذا هعمل كذا كنت تعمل كذا دي أصبحت واجباً عليك يبقى ينقلب بالنظر من سنة بالنظر أصبح إيه في أصبح واجبا وعشان كده الناس في الفيقه يقولوا بنسلك بالنظر نسلك الواجب يعني بنعمم عملة الواجب فأيض أنا بقى ما هو تصلي بالتأمم أصلي أصلي الفريضة والمنظورة قال الله هو تأمم واحد بفريضة واحدة فأني بنعشي بين الفريضة والمنظورة وانضم من يعني انت نويت ان تصلي نيترات على ونجح وناويت برضو تصلي نيترات على ربنا يشفي لك مريضك يبدأ اصبح عندك ايه اتنين هل الاتنين دول يبقى الاتنين دول يعتبروا فريضتين مش حبيبنا مش ولا ايه طيب دي الحاله الاولين يبقى اذا نويت ان تصلي الفرض والنافله استبحتهما معا بمعنى أنك لك أن تصلي الفروضة والنافرة بتيم من واحد بل والنوافر قالوا النوافر اللي طابعة للفرق أو اللي بتبقى في وقت الفرق من عند نوافر طابعة للفرق صح ولا إيه سنة الدور الكبير والبعداء وسنة المغرب وسنة العشاء قال دي نوافر طابعة للفرق أو النوافر المطلق زي الضحى ماش حبابنا؟ فلو لو نوث إننا أصل الفريضة والنفلة مقصود النفلة التبع للفريضه قال دي الصورة الأولية قال جل أيه قال ابن ويتصل قال يبقى بديل بس جل جل لك أن تصل قال لي قال يبقى ستوتك طبعا الفريض. طيب العكس تبقى. نويت اصلي النافلة لا تستبيحه بها فرضا نويت تصلي ليه النافلة اكتبت يا مولانا انا جاسد ان انا اصلي السنة بس قال ايه اصلي السنة بس بل يجب اذا بهذه تبقى مكسورة عليه على السن ولا تتعدى الى الايه الى الفريضة مش همولانا طيب قلت اني نويتها اتيم نم لا قلت فريضة ولا قلت ايه ولا قلت نف قالت السابيح هنا معا واضح كده الاربع صور لا اتيممت وصليت الضهر وانت على وضعك وكل حاجة قال لي بالكم انت لم هو مجي قال العصر منفعش تصليب تتيمم دينين هاي نقول لي تتيمم لكل ايه فريضة ايه لو وضوءك منتقدش امين يلا ايه قال بدل ده الوضوء منتقدش قالها اهر قال رجل في هذه الحالة ما يصحش تصلي بقى على الفرض يا عمي من الوضوء قال بس الفريض التيمم ايه انتهى مفعوله مفعول, مفعول التيمم لفريضة واحدة انما الوضوء ولا كلام موجود في الكتاب ولا لا الوضوء مفعول ممتد إلى أكثر من فريضة ممكن تصلي خمس فرائد بوضوء واحد إنما التيمم قل فريضته واحدة يعني مفعوله بيتهي بعد فريضة واحدة ماذا كده؟ وعشان كده ما بيصحش انجس التيمم على الوضوء ما بيصحش انجس ايه؟ عشان انا عندي البنسلين نوعين بنسلين طويل المفعول وبنسلين قصير المفعول فما زي بعض ولا زي بعض بس واضح كده يا حبايبنا واضح الصور دي ادي النية النيه وعندنا بقى في الركن الثاني او الفرض الثاني في التيمم مسح الوجه واليضين الى المرفقين مسح الوجه واليدين الى المرفقين قال يعني مسح الوجه الايوة زي الوضوء زي ايه الوضوء يبقى اذا انا عندي في الوضوء وجه وايدين المرفقين ومسح الرأس ورجلين صحيح الليه في التامم عندي, عندي اتنين بس مسح الوجه واليدين إلى المرفقين. للمرفقين يقولون هي مرة واحد ان شاء الله نعم حاضر يا حاضر مولان حاضر والله لسه موجودة واني لسه معدتاش احنا عندنا هنا بشاور يعني اليدين الى المرفقين والايدين اللي هو فقط بل احنا عندنا روايتين في المذهب قديم وجديد والامام الشافعي له قولون في التيمم له ايه قولون في الطيمن. جابهم منين والله الراجل ما ضربش في الجيبه وقال خد القول ده ويجيب الثانيه قال خد يقول لا قال احنا عندنا حادثين عندنا ايه حادثين حادث بيقول انه التيام عبارة عن ضربتين ضربة للوجه وضربة للوجه الى اليدين الى المرفقين صح والله صح والله بدا اليوم اذا اليدين المرفقين بدير واي صح والله يا مولان الرواية اللي بتقول ضربه واحده للوجه ولليدين الى الكفين بس اللي هو كده في البخاري فمسح بهما وجهه وباطن كفيه وظاهرهما ومسح دعى يربط على الارض كده شرطه مسح ايديه باطن الدع على بعضه اه والظهر والظاهر والكفين بضربه واحده ضربه مولانا يخرج الحاطم من صباعه ولو كان على إله ساعة يخلعها زي ما بنتوضّع، خلاص؟ ويفرج بين ك... بين أصابعه، يعني يوسع. قالوا ولما يتيّم قال بل... أيوه. والضربة الثانية يخلل بين أصابعه، يعني يشب كده في بعض كده، شد كده في بعض. قالوا إذن ذي الرواية دي بتعبد ذي الرواية الأولانية قالوا عشان كده اشتار هذه الكيفية لدى الشافعية وإن كان الرواية الثانيه اللي بيقول ضربه لوجو واليدين بيتفقوا فيها مع المالكية ومع الحنفية في أنه ضربه واحد الوجه واليدين إلى الكفين مش إلى المرفقين واضح مولانا ها واليدين إلى الكفين بس ومسح الوجه وظاهر الكفين واليدين الى المرفقين اوريكم كيفيه دي ولا لا طيب يا حبيبي انا عندي لا في اي ما هي مكتوب عندنا في الكتاب قال بنروح ضربين على الارض قال ايوه وبعدين قال جازي امسح وجهي محل الغسل من الفرد يعني إيه دكتور؟ ومبطية نص وشك من الحياة وإذا كتانية مبطية نص وشك من الناحية الثانية بمعنى إنه الكافيين استوعبوا الوجه؟ مش حبايض؟ مش ولاه؟ قال تضرب ال الضربة الثانية قال أنا بأضرب الأرض الضربة سانية قال آ وأرفع إيه؟ قال أيوة أنا همسح اليمين من الأول مش التامه؟ شو تأمون? ام صحها ازاي قال بنصف اصابع اليد اليسرى الزوابع الاربعه دول بس قال بتعمل فيهم ايه قال اجي على ظهر اليد اليمنى من اعلى الاصابع الى المرفق امر ايدي اهو يا مولان الاربعة دول بجيبهم على اليد من اطارف الاصابع من فوق من الظهر وده الني ماشي ماشي فات المرفق من تحت ماشي يا قال بنصف اللي هو باطن الكف بل باجب من عند المرفق إلى الإيد باطن الكف هنا محطش الكف على الكف ليه؟ قال لإني لسه الطراب اللي همسح به الإيد اليسرى موجود في باطن الكف يبقى ما لخبطهوش لإنه هيبقى مستعمل هيبقى إيه؟ باقي باجب باطن الكف هنا قالوا ريب ياجب والعكس قال باجب أطارف الأصابع اليمنى من أطار في الأصابع زهر الأصابع اليسرى الغيت المرفق وبباطن الكف من المرفق إلى الكف واضح كده حبيبنا قال دي كيفية الضربة لين إننا كيفية الضربة الواحدة قال بيروح حاطة إيضه على الأرض قال أيها وروح مسحهم على بعض بالباطن بس مش يفرقها قال لا الإيدين كده قال أه وروح ماسع عزائي كأنه بغسل بالصبونة واضح كده يا هذه كيفيه وهذه كيفيه ماشي حبيبنا الصحيح الثبت عن الفصال بخاري الثانيه اللي هي الوجه والكفين بس انما الرواية الروايه على القديم عند المذهب الشافعي قال هو بيمسح ضربه للوجه وضرب الى اليدين الى المرفقين زي ما هو نصص في الكتاب وكلاهما صح لأن الرواية الثانية يوافق فيها باقي الجمهور المالكية والحنفية ناشي حبيبنا طب ليه وجل قولين قال لأن الحديث الأولان سمع أولا خلاص وهو وإن كان موقف على عبد الله بن عمر إنما الحديث الثاني ثبتت رواية وهو بيقول إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي فمن ولا ايه يبقى اذا هو ما جابش القولين من الجيبة انما قال اعتمادا على ما ثبت لديه وبعدين لما دونوا البخاري بعده بعده والبخاري جه قبل الامام مالك او قبل الامام شاف ولا بعده بعده فليه ولا ايه السنة دونت في القرن الثاني الهجري والامام الشافعي ولد سنه 150 فمن والله يا يبقى لما جاء الحديث بعده اصحاب الامام الشافعي قالوا طالما صح هذا الحديث وهو قال قولين يبقى هذا القول هو الاصح لثبوت الحديث في البخاري لانه هو قال لهم هم ما كانش السنة مدونة إذا صح الحديث بمعنى أنه لو ورد علي حديث ولم أكف على صح... ثم تبين صحاته بعد ذلك فما قلته اضربوا به عرض الحائل واتبعوا الحديث لأن الحديث كول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة العلمية عن الراجل فمين ولا إيه طيب إذن إحنا عندنا نسح اليدين إلى المرفقين بلد الفرض التامي والفرد التالت الترتيب يا مولانا الترتيب يعني قال يمسح الوجه الاول ويمسح ايه اليدين بعد كده لانه بقول فامسحوا بوجوهكم وايلياء منه يبقى عايزين الترتيب يعني ما ينفعش امسح ده الاول بعدين وش فمن ولا ايه قال يبقى الترتيب ده من فرائض التيمم قال الكلام مش كويس ما هو اهو يا مولانا اتجمع ضربتان ضربة دربت للوجه ضربة لليدين للمرفقين والأحداث عبد الله بن عمر بالقياس على الوضو وفي قول قديم يمسح الكفين فقط واحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعم نار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هذه الحديثين اللي موجودين في الكتاب عندنا واللي عليهم الكلام ماشي حبيبنا ماشي والله ايه قال يبغى إذن دي فروضه فروض التيم قال هل التيم له سنن يا مولانا قال اي تيم له سنن سنن يعني اشياء بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى انه اذا فعلناها حصلنا على الثواب وزياده وان لم نفعلها فلا عقاب علينا قال يعني دي من الاشياء المتمنه قال أيوة لان النبي ربنا قال في حق ولقد جاءت رسول منه فيكم عايز علي حريص عليكم بما نفرن ايه ربنا عاوز يلحق النبي عاوز يحرص على ان يبقى معنا حسنات وفيره عشان لو كان في نقص في بعض الفراغ ولا حاجه نتمم من, هذا من هذه الحسنات نشر لنا طيب نعم اهل انا كده يا مولانا هذا قلت قلت يا الراجل وده سبب كلام ان احنا قلنا انه بخارج جاء بعد الامام الشافعي صح ولا ايه فالشافعي عمل بما ثبت لديه وبل لو صحت رواية عن غير الله ما اعتمد عليها دي فاضربه بقى, بقى رواية عرضا فهو لما قال وافقته روايات البخار شو قال قولين هو يقول قولين في حياته ولا بعد مناته في حياته يبقى هذا القول اللي قاله هو كان مش متسبت منه اللي هو ضرب واحد فمين ولا ايه وقاله اجتهادا منه فلما جي الحديث اذا احنا هنسيب الاجتهاد ونتبع ايه ولزايك بقول اذا صح الحديث فهو مذهب ماشى مولانا ولا ايه ها؟ نعم حاضره مولانا حاضره نعم ها؟ طيب. طيب. الله لا لا لا لا. لا بس سند الله الله الله سند سند سند سند سند سند سند سند سند عارف سند مو لسه موجود سند انا سند ال... التيام من مولانا بنقول عليها طهارة حكمية طهارة ايه ايوة بمعنى انها بت... بترفع عنك وتستبيح بها للفرد وتستبيح بها ايه انما هي مش طهارة حقيقية مش طهارة ايه حقيقية انما هي في المعنى ده قال اولا بتجزئ عشان تتسابق قال بتجزئ ولذلك الحديث هذا يا مولانا معلش الماء كافيك للتراب في النية الصعيد في السنة الصعيد الطيب طوره مصر ولو لم يجد الماء عشر سنين ولو لم يجد الماء النعشرية يعني يصح الاكتصار على التيمم دون ان يمس جلد الماء ولو عشر سنين طالما اني مش راجع الماء يقول ايوه يبقى اذا هو طار حقيقيه ولا حقيقي مش حقيقيه انما الاساس فيه انه طار معنوية لانه احنا ما بنستعملش الماء لعدم التعذر في استعمال او لعدم وجود فاذا وجد مش انت بقول اذا وجد الماء بطل التيمم ايدي يعني ده بدل ده بدل التيمم بدل فاذا ما كانش فيه الاصلي بنجيب التايوان واخدين بالك ولا ايه نعم حاضر يا مولانا حاضر يا مولانا نفس الكيفيه ايوه هو يرفع الحدث يا مولانا سواء كان اصغر او اكبر التيمم يرفع الحدث يعني بيحل محل الوضوء ومحل الغس فلوني علي جنابه واتيممت قال ايوه تيممت قال عشان الصبيح الصغ ما ماشى مولانا؟ قال طيب لما تيممت قال التيمم صحيح وصلاة صحيح قال ايو صلاة صحيح طيب اتيمم لكل فريق ايو اتيمم لكل فريق زي ما في الوضوء بالنسبة للوضوء زي الحدث الاصغر الحدث زغزة تتيمم لكل فريق ولا فريق انت بتتهمم للجنب ايه تستبيح تستبيح ايه تستبيح الصلاة فالتيمم لاستباحة الصلاة هتستبيح ايه فرض ولا نفل ولا صنة ولا الاثنين مع بعض زي ما اتكلمنا في الاولان اتفق عليه ايه وضع الكلام ولا قلتها يعني التيمم ده بيعمل ايه مش بجول وان كنتم جاء وان لم تجدوا ماء فتا او, أو جاء احد منكم من الغائط او لمسهم ايه اه فلم تجد مان فتيمموا يبقى التيمم دهو بيحل محال الاتنين اللي هو مفيش مية او الجنابه اللي هو من النساء بكيفية واحدة للاثنين هو بيسأل هل انا لما جاء اصلي وارفع الحدث الاغذر وانا عليه حاسر نفس الموضوع قال ايوه نفس الموضوع هو بيسأل هل التيمم ده الغسلك منه فرد عاوز يقول ان الغسك فرد والصلاة فرد يبقى السبيح الغسك بس ولا بسبيح الغسل وصلاة الفريضة قال انت بتتمم اصلا عشان ايه عشان تصاد عشان تسبيح الفريضة ماشي ولا انا ماضح كده حبايب ولا ايه ما تكلمهم طيب ماشي هو مولانا كان بيتكلم في النيه وقلنا الحالات بتاعه النيه ومسح الوجين الوجه واليدين المفرقين يبغا كام يا مولانا بتكلم يا مولانا ليه, ليه, ليه؟ مسح الوجه واحد والنيه واحد واليدين المفرقين واحد والترتيب واحد ماشيه يا مولانا ها وضحت الاربعه يا مولانا يا مولانا معايا جلمها فبقول احنا عندنا فرائضه اربعة اشياء اللي يحط على رقم واحد والوجه رقم اثنين واليدين ثلاثة اللي هو اليدين الفرقين الترتيب اربعة لا يا مولانا وانت لما بتجي تتوضى بترسل الوجه بتحط واحد ولا بتحط الوجه واليدين واحد لا ما تحسبش يا مولانا الساعة 5 جنيه والحاسبه بتحسب مش عبيدنا كنا بنتكلم في السنن سنن ال... التيمم قال اي له سنن زي الوضوء قال زي الوضوء وبعضها برضه مذكور في الوضوء قال التسميه بس الكلام في التسميه عند الحجس الاكبر يا مولانا نقول ولا ما نقول شيء الخلاف في التسمية التسمية من سنن التيمم قال لو ني بتوضي يعني حدث أصدر. طب لو حدث أكبر قال في خلاف يا ترى نسمي يا ترى ما نسمش مش حبيبنا طيب وتقديم اليمين على اليسر قال ما احنا قلت هنمسح الايد الأولانية بالايد الشمال وبعدين نمسح الايد الشمال بالايد اليمين يبقى لازم نقدم الايه على اليسر قال ايوه والمولاء قال يعني الموالاه زي ما قلنا في الوضوء يعني بتعمل العملية وراء بعضها عشان ما حدش يظن ان انت فاصلت بين الاثنين فلو فاصل لو كان يسير ما يضرش انما الفاصل طويل قال يبقى هيضر بمعنى انه لو رأك احد وانت بتتيمم وعملت مساحت وجهك واستنيت نص نصف ساعة وكان ديك يقول لا الراجل ما بتتيممش انما يعرف ان انت تتيممت وقت ايه ها؟ ده ولا يعني لما تمسح وشك وتمسح عادي قال يعرف ان انت بتتيم فهو عاوزين يقول انه ولا بمعنى ان يكون الفارق يسير انا مسحت وشك وعما يجي تصنافضيدك وتعمل الضربه الثانيه قال ده امر يسير انما قعدت ساعه ولا نص ساعه بعد الوجه وعشان تمسح عاديك نقول لا الراجل ده ما مشي الفارق طويل يبقى ما عملتش النواله اللي هي السنه واضح كده ولا ايه طيب قال كل اللي احنا بنتكلمه ده قال قياسا على الوضوء القياس في إيه؟ في السنن القياس في على إيه؟ إيه إنما أركان ما على أركان لأن عندي ستة وعندي هنا في 4 يبقى عندي حاجات من من الوضوء. آه من الوضوء مش موجودة في التهمم يعني ماش حبيبني طيب التيمم التيمم له مدة زي ما قلنا قل قال ايوة قال بيبطل بسلاسة أشياء زي ما بينتقد الوضوء يبقى الوضوء بينتحد بويا بي مولانا نواكد الوضوء الستة اللي احنا قلناه قال نواكد الصوت اللي الوضوء الوضوء قال يعتبر ايضا نواكد للتيمم ما خرج عن ولم ولمس الرجل من الرجل النبيه وانهم على غايه متقل كله دي تعتبر نواقض للتيمم زي الوضوء فالنواقض اللي ذكرناها في الوضوء تعتبر نواقض للتيمم يعني ايه اللي ينهي التيمم اللي ينهي الاشياء السته دول ما خرج من السبيلين نوم على غادة مكن وزوي العقل بسكن أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية ومس فرج الأدمي ببطن كف كله ده يبطل التيمم أيضا ماشي ماشي ولا إيه قال وعندنا حاجة تانية بيبطل التيمم رؤية الماء في غير أوقات الصلاة يا رحمك الله بسرعة مال مين حد اللي جنبك اللي جنبك العاطسة مولانا اللي مين بس فاحنا بنقول يا حبيبنا انه غربية الماء في غير اوقاتها لانه في وقت الصلاة بيطلبوا المي صعب الله ايه ما وجدش الميه في وقت الصلاة بيصد ولا مصليش طيب رأى الماء في غير اوقات الصلاة رأى يعني ايه شاهده وهو قادر على استعماله وهو قادر عليه ايه ممكن يراه ولا يستطيع استعماله بمعنى إنه رآه وبينه وبين المية سابع مش قادر يهوى مع الميه رآه وبينه وبين المية عدو مش قادر يهوى مع الميه رآه وهو في ضاع كبير ومش قادر يجيب صح ولا ايه إذا إذا رؤية الماء مع القدرة على استعماله، إنما رؤية الماء مع عدم قدرة استعماله يعتبر كأنه مش موجود، فلا يقتري تامه. إذا لا يقتري تامه رؤية الماء مع القدرة على استعماله، يقتري تامه. إنما رأى الماء ولم يقتدر على استعماله. بأن حاله بينه وبين الماء عادو أو أسد أو سبع أو رأى الماء في قعر الدير ولم مصطفى إخراجه يعتبر كأنه مش موجود حبايب ما شاء الله ما شاء الله وينمرة ثلاثة من اللي بيقتل التيمم الردة اللي هو الرجوع عن الإسلام والعازب بالله اللي هو الخروج من الملة ومن يرتد منكم عن دينه أيوة واضح كده حبايبنا إذن اللي بيبتل التيمم ثلاث حاجات اللي بيبتل الوضوء يعني نواقض الوضوء تعتبر نواقض للتيمم ورؤية الماء في غير أوقات الصلاة مع القدرة على الاستعمال فإن رآها مع عدم القدرة على السماء تعتبر كأنها غير موجودة مش كده؟ مش ولا إيه؟ والردة والازاب الله اللي هو الخروج من الايه من المله ومن نرتد عندنا فهمته ايه ايوه يبقى اذا دي اشياء بتبطل التيمم ايه السنه مولانا لا هو سواه قرى درس قبل ميج يا مولانا هو يا مولانا هو قرى درس قبل ميج أنا بقى بقول خلاص بقى يعني انا عرفت اللعبه وخلاص انتهت المساله هو عن هو عاوز يخلينا نخرم على ايه الرده دي هل لها أثر على التيمم وعلى الوضوء ولا أثرها على التيمم بس قال ايوه ده احنا عندنا في بعض الحالات قلنا قد ينتهي ايه التيمم ولا ما ينتهيش ويظل الوضوء موجود زي لمسعى الجبيرة مولان لمسعى الجبيرة قال ناله قال هو مسعى كده اتوقع كل حاجه قال قال التيمم وصل انما الوضوء بتاعه ما زال ايه ما زال نوجود قال يبقى اذا هنا عندنا خلاف في الفكر الشافعي بيقولوا انه اثر الرده يكون مكسورا على التيمم بمعنى انه لو كان طاهر وما حصلش هناك بس هو ارتد قال لما ارتد قال انتقد وضوء قال يعني انتقد التيمم قال ايوه انما مع ذلك لو كان متوضع وارتد قال لا ينتقد وضوء لو كان متوضع وارتد لا ينتقد ايه لانه ممكن يعود للاسلام فورا فما يكلفوش بوضوء ايه جديد ماذا نقولانا حال. وحالة تانية على الغسل يا مولانا احنا بنقول لما كنا نتكلم في السنن غسل الكافر اذا ايه اذا اصلا قال طب لو هو كان معليش جنابه ولا حاجه قال اول قال نأمر بالغسل ولا ما نأمره قال بنأمر بالغسل قال من السنة بقى مش امر من السنة احنا بنقول بدل دخلت الاسلام يبقى تود يعمل ما كنتش مع معمرات ولا اي حاجة ولا في حدث اكبر ولا حاجة بل ده دا من داب الايه؟ الاحتياط والتمكين الكلام اللي جراه هنا في الكتاب انه اسر التيام منه. اسر التيام لا انتقد بانتقد بالجنابة ولا ما ينتقدش بالجنابة فحنا عندنا رأي بقول بانتقد بالجنابة ورأي بقول لا انتقد بالجنابة ماش كده حبابنا؟ طيب اول الكلام بدا في صاحب الجبيرة نعم ايوه حاضر يصلي بس سألنا الما جت ايه حاضر حاضر حاضر مع ما دا كلمه ده كلمة الما جت ديت هي اللي لفتت نظر بمعنى انه مش في الحاضر مش في السفر كلمه الما جت يعني معناه ان هو في الحاضر مش في السفر خلاص يبقى اذا انت بتتيمم قال ايوه لو سلمت وخرجت من الصلاة عشان تتوضا وقت الصلاة هيمشي ولا مش هيمشي مش هيمشي تبقى تتوضا وقت الصلاة هيمشي قال يتصلم وتيممك صحيح وصلاةك صحيح فمن دي ولا لا يا استاذ ان بتكلم بتكلمهون انا دلوقتي رأيت الماء واني بقى متيمم وبصلي في الحضر لانه قال المية جت بمعنى ان المية كانت مكتوعة قال ايوه قال في الحالة دي اذا كان هناك متسع من الوقت للوضوء وعادة الصلاة يبدأ توضى واعدة الصلاة فيش وقت يسع الوضوء والصلاة قال ما سعش الى الصلاة بس قال خلاص تتسلي وصلاتك صحيحة ومكبولة حتى مع وجود الماء وهذا كده والله انما في السفر قال هو يكفيه نويت يمم بس حتى ولو رألنا آخر الوقت بعد ما نوى قال خلاص بدل بعد ما نوى وبحث وما لقاش ولقى مية أو حد فات عليه وتوقع معاه المية قال في هذه الحالة لا يبطل صلاته ويصلي ولا يتوضا يصلي بالتيمم ايه صلاة الجماعة حاضر يا مولانا بتصلي ايه ايوه يا مولانا حاضر يا مولانا حاضر يا مولانا حاضر يا مولانا ايوه ما انت بقولك بتصلي ايه امام ولا ماموم طيب دلوقتي يا مولانا الامام متيمم والماموم متوضي ما بس ما ينفعش تنفعش امامه المتيمم للمتوضي اول يا كده يا مولانا اه يبقى اذا ما صحش واحد متوض يأتم بواحد متين منه ما هو ما, ما صحش ازاي بقى لازم عارف انه متين شايفه مجروحه وشايفه يعمل قدامه كده نقول تفضل صال انت امين بتكلمني يا مولا شو انت اللي بتتكلمني ايه انت بتكلم لا هو حاضر يا مولا هو لا معصوم تسائل غيرك في دخل في الخط مولان يعني بقول ال ال بيقول هل يعلم ولا لا يعلم اذا كان يعلم يبقى من باب اولى لا. لا يعلم صلاته صحيح ها لا يا ساس بالراحه عليا بقى ما تاخدونيش كرواتي وقتي انا دخلت ولقيت رجل بيصلي لا اعلم الاله لا اعلم هو المتامل او غير المتامل اه صلاته صحيح إنما لو دخلت ولدته قاعد على المصلية وبيتيمم وقلت له اتفضل اما ولا نصل بنا قال يبقى انت ما يصحش يصلي وراه تفهمين ولا ايه قال انت في هزا الحالة عندك علم يقين من المتيمم يبقى ما يصحش إنما في الاولانية دخل ما يعرفش بدل ما يعرفش ظن انه قال بدل كده يبقى يصلي وراه ما فيش اي حاجة عايزيتان انت ملاك الوقت يا مولانا فين فين فين في الصفر ولا في الحضر كل في المسجد يا أستاذ كلمة المسجد دي كلمة عامه كل مكان نسجد فيه يسمى مسجدا جئ لك الارض مسجد. انما في الحضر مسجد في الحضر ولا مسجد على الطريق برا قال لو في الحضر قال ايو زي ما قال هنا والمية انقطعت وجات قال لو كان بقي هناك شيء من الوقت يسع الوضوء والسلام مرة تانية بوصل بوصل زي ما قلنا في الصورة بتاع تقول مش حضرتها يا مولانا مش انت سمعتها لا انت ايه طيب إحنا أخونا كان بسر وسألت نفسه في السفر ولا في الحضر قال في الحضر لأنه قال الماء انقطعت كلمة الماء انقفعت عن أنه مقيم في الحضر قال إذا كان هناك ما يسع من الوقت بقي من الوقت ما يسع الوضوء السلام مرة ثانيه يطلع ويتوضع وينسي اللي معنا يتوضع اذا إذا خارج الوقت أو لو كان هيتوضع يخرج الوقت قال يصلي وصلاته صحيحة ومقبوله نعم لا استنى أقول. ها يا مولانا دي حادثة حال حادثة حال ما كانش لسه يعرفوا جميع الاحكام فانالعصان قال اصليت الجنوبا باصحابك ما الحادث موجود معنا كل حال ما كانش لسه بقى نقول ان الكيام اللي جاء شكل كذا والوضوء اللي جاء شكل كذا منسخ يعني ايه ايه يا مولان. انا بقول لك حادثة حال يعني يقول البيان البيان من النبي عليه الصلاة والسلام كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم انه بين الحكم في هذه الحالة لانه عندي حال لانه يقول يا مولانا ايه ما تكلمني ها تكلمه يقول ايه صليت ايه ايه هو قال له ايه السبب يعني كان لديه تاويل وضروره لشده البرد بمعنى انه لو توضى واستحم هيموت يبقى اذا دي بيان للحاله دي حاله ضروره واحنا عشان كده بنقول الضروره تقدر بقدره كانت موجوده مولانا انما هو قال لو توضيت موت وهو استخدم نص القران الكريم ولا توقب أيدكم من بتالوك فبقول كيف تنني إن لو اتوظى في زي الناس بتوع تعاد السفر خمسة تحت الصفر وعشرة تحت الصفر لو اتوظى او يستحمى هيموت بل نعمل ايه فيش سخنات ولا ايه قال خلاص هي دي بيان حال ايه ليا ايه ضرورة ما احنا قلنا دي الضرورة دي في الوضوء في الوصف كل حاجة ضروره تقدر بقدرها مولا ها ماشي حبايب هو كلمة الجبائر دي صاحب الجبائر يمسع عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ان يضعها على طهر قال الكلام ده هو مهم جدا قال صاحب الجبيرة يعني صاحب الكسر أو الجرح قال ماله قال هو هيحط على الجرح ده لصو لا تجعني هيحط جبس هيحط شاش قال أيوة. قال صاحب الجبائر يعني اللي عنده جروح قال سواء كان في منطقة الوضوء والتيمم ولا في سائر اعضاء البدن قال ماله ده قال هو لو كان في الوجه والايدين اللي هو في اعضاء التيمم او في اعضاء الوضوء بالذات قال ماله قال ده بيغ... بيغسر الصحيح يعني أنا مجروح فوق حجبي وحاطت هنا هو لزجة واللي حاطت بلاستر قال اه قال لو شلت اللزجة دي هتروح نسفة دم ومش هتخيل قال خلاص قال يا يعمل حج طب وبعدين قال هغسل من حواليها كده قال اه وهي قال اه حمس عليها بالمياه من فوق كده قال ايوه قال و ايه كمان قال وتتيمم و تعمل ايه كمان تتيمم قال طريقة التتيمم في الجروح عندنا طريقتين إما تتيمم أثن... عن العضو المجروح أثناء وجوده في الترتيب أو تغسل كله أما حبايح اللي هي إبراه قالوا التمن على الجبيره الجبيره معناه الكسر أو كذا قالوا من من شغلة المجبراتي المجبراتي لما يبقى فيه كسر في دل واحد يعمله عصي كده وحاجات ويربطها وشدها زي ما احنا بنعمل بقى الجبس تطورت تطورة الطريقة وكده اولى سوكة قال ربو اذا لو في عازل بقى عشان نبقى خلصنا من كلمة الجبيرة دي لو في عازل في عض من اعضاء الوضوء كله او بعضه قال ايوان قال بنغسل ما بقي من العض ونغسل ونتوضى ونكمل الوضوء تمام تمام قال اه قال ونتيمة من الاخر هذه طريقة الطريقة تانية بيقول لو الجرح كان في الوجه يبقى تتيمم ساعة الغسل ايه غسل الوجه الطريقة الاولانية يا حبيبنا ان احنا بنتتيمم اخر الفرد ده في الجبيرة دي معنى ايه فيه جرح وهنستخدم أيوة ما احنا هنستخدم المية والتيمم ليه بقى؟ لان التتيمم ده بدل على الجزء اللي ما موصلهش مية التيمم هيبقى بدل عن ايه عن الجبس اللي ما وصلوش مي فانا بقول لك لو الحته متغطيه بجبس ولا ببلاستر ونزعتها هيترتب عليها ضرر قال فالاخليه طب ما هي مش واصلها ميه يا مولان قال انا اغسل من حواليها وبعدين اتيمم التيمم ده هو بدل عن الجزء اللي ما وصلوش مي ماشي فاهم نعم لا. لا لازم تتيمم يا مولان قال لي يا مولانا النص موجود عندنا هون قال بيقول يمسح عليها ويتيمم قال ايوه انت هتماشي ايدك عليه انما معنى ذلك برضو ما صالهاش ايه ما صالهاش مي يبقى اذا هنا الطهارة ضعيفة الطهارة ايه فبنقويها بطهارة اخرى اللي هي ايه ايه ماشي حبيبنا ماشي ولا ايه الكلام كله نعزب قول إن عندنا طريقتين طريقه لو كان الجرح في أي عضو من الأعضاء قال بتوضّد تمام التمام ومس على الكبير في أي عضو والآخرة يم دي طريقه طريقه تاني بيقول لا ساعة ما يجي الجرح اللي عليه الت... اللي في المنظة اللي في الجرح قالت تتم ساعته بمعنى إنه لو كان في الرأس يبقى ساعة ما تكتم ساعة رأس تتم لو كان في الرجل يبقى ساعة ما تيجي تغسل القدم تتم لو كان في الواجب بساعة ما تغسل القدم ت... الوجه تتيم ماشي كده حبيبنا انا والله منش دعو باك ايوه هو اخونا بيقول ان احنا كنا بنمسح على العضو وما نتيممش قال لي والله ده ما كانش عندك فكرة بالحكم وده احنا بيهدنا لك الحكم الان فما مضى على الصحيح وما قادم بعد العلم يبقى يجب عليك ان انت تتحرى الحق ناشى مولانا نقولنا الاولى يا مولان احنا قلنا عندنا طريقتان في التيمم للمسح على الجبيرة قال نتيمم ازاي قال جل... اجعلها في اخر الوضوء بعد ما تتيمم سواء الجرح في اي حتة ما منسألش عن الجرح فيه قال والاخر قال بنتتيمم مش حبابي طريقة اخرى بتقول ان التيمم يبقى في محل العضو المجروح فلو كان العضو المجروح الوقت يبقى تتيمم عند الوقت ويتعاد كده تكمل وضوء في يبقى ساعة ما تيجي الايدين بيت وتكمل الوضوء في الرأس قال بنتيمم ساعة الرأس ونكمل الوضوء في القدمين قال يبقى إذن في محل غسل العضو قال بنتيمم اللي هو العضو المجروح لو عليه القبيرة عين ومولان نعم الطريقة الأولى من نحن نتوضى تمام التمام خالص ومن نتيممش للآخر سواء كان الجرح في أي عضو نعم انا ما عنديش طريقة ارجع انا ببين التركتين واي يومة ممكن ديوتوبة سهل عليكم صعب على غير يا مولانا ده كلام انا لسه ما تكلمتش فيه انا ما تكلمتش فيه ده انا بتكلم على ازاي هنتيمن هنمسع على جبيرة ونتوده ماشي يا حبايبنا دي الكيفيه فن ولا ايه؟ مش الكلام انا <تصفيق> اعتن بس على الكبيره والتيمم عند كل عضو عشان تعرف ان دي طريقه وامر موجود قال ايه قال واحد على الحادثه وعنده ثلاث جبائر في ثلاث اعضاء واحد عمل حادث على السك اتعور في راسه وفي وشه وفي ايده يبقى عنده ثلاث جبائر صح ولا يا مولانا لما يبقى عنده ثلاث جبائر قال يعمل ايه يعمل ايه قال هو هيستني من مره واحده على بس استنوا ما تقولوش توق اسمع بس الكلام انتم دايما تستعجلوا لما تيجي حاجة مش على تصوركم تبقوا مستهف في فيها اللي فيه. انا هقوله ما بقولوش الكلام من فراغ احصوا بس المسألة عشان كده يقولوا الحكم على الشيء فرع تصور تصور المسألة واحد عنده ثلاث اصابات في اعضاء الطين في اعضاء الجذع وحصلت على قوى عت وجبره اذا إذا لما يتيمم يتيمم عن أي عضو فيهم؟ حاضر مولان استنى بس يتيمم عن الثلاثة خبط واحد يعني؟ انت معك فرفر؟ ولا آلي؟ لا وهما قالوا أنه لو يتيمم مرة واحدة بعض الناس قد يشك هواني بس يتيمم عن الفراسن؟ ولا عني في إيهلي ولا عني في رجلي، فعشان يزول من عنده الشك قالوا اتيمم لكل عطو فانتوا بقى التاريخة التانية جالي فمن وليه الكلام سهل عندكم لما يبقى جبيرة واحدة ها اتيمم مرة واحدة سواء عندها ولا في اخر عطو وانتعت المسكين انما الكلام بقى لما تصار مسألة تانية هو عنده ثلاث اصابات وكل اصابة عليها جبيرة اتيمم منهم قال لو اتيمم مرة واحدة بعض, بعض الناس يبقى عنده شك يا طرط يبط عني في راسي وانا عني في ايدي وانا رجلي فعشان كده قالوا يتيمم لكل عطو مش حبيبا ماشي ولا ايه قال طبعا يتيمم قال يعني معناه ما يتيممشي طرط ورات بعض وراء بعض انما يتيمم عنده كل ايه كل عطو صح ولا لا بقى وضحت الحالة ولا لسه يا مولانا ده انا عارف ان دي ركبه في دماغك ومش هتمشي كل الكلام ده يا مولانا لو انا بصلي كل حاجه لا حال لو انا بصلي في الجامع يا مولانا بتوضى في الجامع وورطه الميه بعيد عن المصلى حتى على الوضوء وضوحت يلا بعدين رجعت وضوء قال حاضر يا مولانا والله عجبك اسن دي بعض الناس يقول فيها مشاكل قال خلاص هاخد بطريقه ثانيه وبعض الناس يقول لك انت بتصلي في البيت وتتوضى في البيت مش يبقى عندك تعب ولا حاجه انت بتردد والحنفيه في رح الـ الـ الـ الـ ولا الجلوس ولا كده خبط على الارض وهترجع تاني مش هيفى حاجه ايوه على كل الاحوال لازم تكمل الوضوء ماشي كده يا حبايب يعني احنا تصورنا انه لما بيتلم عندي كل عضو على الرأي التاني ليه قال لما يبقى عندي ثلاث اصابات او اربعه في اربع اعضاء من اعضاء الوضوء. يبقى انا اتيمم على على الوش ولا على الايدي ولا على راس ولا على فجلي قال لو تيممت تيمم واحد. قال يبقى بقى هيتعطى الناس هيخشاشك يا طلعت يا مت على الاولاني ولا على الثاني ولا على الثالث قال وبعد الناس يقول لك لا كان انا هعمل اربع تيممات ورا بعض قال ما ينفعش تلات تيممات ورا بعض في اخر الصد قال انما ينفع ايه قلت تيمم عند كل عضو مروح وتكمل مشكله واضحت المساله ولا لسه طيب الحمد لله نعم ركبوا عفريت هالزراء ما مش مشكلة عندنا مولان اللي يركبه يركبه حاضر عصر شوف يا حبيبنا خلي بالكم يريد الله بكم ايه احنا عندنا حاجة اسمها صلاة فاقد الطهورين يعني لا لقى مايا ولا لقى طراب يوصل لحرمة الوقت يصلي يا مولانا ما فيش حاجة تزقت عن الإنسان كل حاجة تزقت عنه إلا الصلاة مش هتمشي إلا إذا دمش لو في الانعاش ولسه ب يعني عنده عقل قال ب مش في الانعاش يعني راح ده خالص قال قال جل معلش الصلاة ناشى مولانا مش احنا بنصلي في السلم يا وبنصلي في الحرب طيب لا, لا تسقط باي حال نحوها قياما وقعودا وعلى جنوبك على اي جهة على اي شكل على اي وجهة لازم أيوة ود. على لازم انصلي طيب انصلي عاوزة اتار ايو عاوزة اتار جابرة تودة بتود مش جافر على الاثنين بصل ما شاء الله عندنا كلام اسمه صلاة فاقد الطهورين واحد محبوس في حته مفيش فيها مية ولا مفيش فيها طهر غلناه وده ما يصال ليش؟ قال يصلي ليه لانه فاقد الطهورين واحد مسدود على جذع نخل ايوه ما الصور اللي عشان تبقوا فاهمين هم قالوا كده واحد مسدود على جذع نخله ولا على خشب لا طال سماء لا أرضا مولا مش صورة من الصور قال يعمل ما يصلش بس كيف ما أمكنه يقول على صفات فقد الطورية وكيف ما أمكن بمسير له بالمسد للني ب كانت حاجة مشهورة في العصور السابقه إنما تها لما تيجي تجرب له حبوب الإنسان يقف لك وحبوب الإنسان مين حبوب الإنسان مين مش نيسان النصر لا لا لا لا هم دلوقت بقولوا ليس علينا في الاميين سبيل ناشين على القانون مية مية عندهم وعندنا مبناقص القانون عندهم دول ما الناس ما لهم شدية ولا كذا لكذا لكذا لا كذا فهم لا يوم يوم على ولا تقربوا الصلاة كانوا يقول لك لا ايه عشان اتجل جاي ما تفتشوا مش تفتشوا الكلام الفاضي ده. عندهم يقول لك لا ما فيش هنا أقول لك فتشوف ويجاومون على بعض ويدي تسلاح ويدي تفلوسهم والعملات دانها حريقة حطوا طوبة على طوبة خلي الجتلة منصوب هاو عشان توقفون من الناس اللي حواليكم يا حبيب ليس علينا في الأمين سبيل يعني الحربة بينهم هم حرم يقلوا مال للنبي غمص الصحابة هاو ماشي فمين ولا لا؟ بس فمولانا نعمتي نعمة ايوه أساسا هما كان, كان أبوه الله رحمه وهو متقدم في السن نجيبه بريقه ونصب عليه ونوضيه في الكتب الفكرة الاستعانه بالغير ولو واحد لو وصلته زي المحروب لو وصلته هيتري يممه حفاظا على الآدمين بهمه ولا إيه بأيوة الكلام بقى التاني يعني حنا عرفنا في الكيفية. الكلام التاني هيعد وقته وما يعيد شو وقته صار الله يسلاه بالتاني من اللي هو نصح بقى في الجبير هيعد وقته وما يعيد شو وقته قال لو وضعها على طهر لا إعادة عليه لو وضعها على طهر لا إعادة عليه هو كان متوضي وتابع دلقه جيرك بالعربية ووقع ينكسر عملناه كبير يبقى الكبير دي علي ايه دلقى إذا انها يتيم يغسل الصحيح ويتيم عن المربوط في الجبيرة قلقه ويصلي ولا إعادة علي ماش حبيبنا في الحجس الأكبر واحد حتى تلزجه عشان انت زعلان يا مولانا انت اللي مين دول زعلان مني وانت عمزة صعيدي صعيدي صور صور الظهر فراعله الراجل بتاعها صب كل صورهم بظهر مش برج قال قال عشان واحد على <تصفيق> النوم ماشي يا ماشي أنا... والله صعيدة. يعني انا بقول عليك بحراوي يعني مفيش أيوة ولا حاجة فاي. الكلام بنبحك معكم كده عشان بس نفرفشك قال يبقى اذا الحدث الاكبر يا مولانا فيه طوام قال ايوه في طوام قال طب وقتل يعده ما يعدش في الحدث الاكبر قال ايه قال انا حطي طلتكة على دهر يا مولانا ماشي مولانا طيب الله يشوفك وعافيه كمان قال لو حطيتها على طول قال هصله فيش قعد عليه ماشي طب حطيت اللزج وبعد ثلاث ايام ولا كده جربت الزوج دي أو حصل انزال او كده ماش قال اه قال يبا ايزا في الحالة بيعملي ايه قال خلي بالك لو جلع اللزجة لو جلع اللزجة ولا كده ولا لو كانت على جرح قال هيزداد الم قال اه هنا يبا هين هيتيمن ويوصل وعلي ها ها في المدة في يعني الراجل قال لي الجبيرة دي مسشل العشاء اللي بعد سبع تيام خلي بالكم بس من المسألة قال لي مسشل الجبيرة دي اللي بعد سبع تيام انا قطعتها على طول جيت الشجيت بعد ثلاث تيام من شو مولانا يجب حصل عندي ايه جزء كان على طهارة وجزء ما كانش فيه ايه فالجزء اللي جادته في الثلاث تيام الاولمين على طهارة لا اعادت علي الثلاثة اللي حصل فيه مش يا مولانا قال تعيد هتصلي لحرمة الوقت يا مولانا وعليك الإعادة. اهداء عادة الصلاة والإعادة ايه؟ هو من فيعي هو جنب؟ هو الراجل كان يقول له اصليت بأصحابك وانت جنب قالت ده ضرورة. بايه؟ ضرورة. ضرورة ايه انه هيصلي لحرمة الوقت. إنه عليه الإعادة لانه معناها إنه كان على غير ايه على غير تهار. نعم من اللي جاء بيس... حاضر حاضر هو بتستبيح به الصلاة التيمم بتستبيح به إيه زي الغصمة بتستبيح به الصلاة صح ولا ما نحن لسه نتكلم في الكتاب نهو الاشياء اللي يحرم على الجنب استخدامها او عملها في العبادات ماشي يا حبايبنا ده هو اللي بيرفع الحدث زي ما قلنا ده هو بيحل محل رافع الحدث بيحل محل ايه انما اللي بيرفع الحدث حكما وحقيقة الماء صح ولا عشان كده ربنا اوكد علينا الوضوء واكد علينا ايه الغسل مدى الاحتياطي دي اللي قاعد على الدكة اللي قاعد على الدكة كمين ايه لما اللي انكسر اللي في الوضوء واللي انكسر في المصر ايه في الويس قلب جل... النزل دي احتياطي وعشان كده ما ما ما اعتمدش عليه كليات اللي انه بنجد دي طهارة ضعيفة طهارة ايه ايه فالجبيرة طهارة ضعيفة لانه فيه برز ما ما نسوه فبنقويها بالتيامن ماشي يا وعشان كده بقى قلنا ان اللي بيتيمن ما يوصليش بالراجل المتوعد لان الراجل المتوعد تعرته قويه والراجل اللي بيتيمن تعرته ضعيف فمن واضح ولا ايه ما تحكوا ولا ايه يا حبايبي طيب ماشي يبقى احنا عرفنا متى يعيد ومتى لا يعيد قال احنا عندنا بيتيمن لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل يعني ايه بقى قال يعني معناها ان انا لما جه صلى الظهر هتيمم وجا عليا العصر وانا على وضوء ما انتقتش قال قال هتتيمم قال لي عن قال لي ان التيمم مستقل بفريضه واحدة ان الوضوء الوضوء الاثنين تارقين بياخد خمس فرائد معاه مش كده ولا ايه مش ولا قال ايوه قال طيب ويتيمم لنا شاء من النوافل يعني ما تنقول شنافرة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة بمعنى انه هيتيمم قال ايوه وصلي التهجد قال ماسي صلي التهجد وصلي ضحى وصلي اي صلاة قال ايوه قال يصلي ما شاء من النوافل علي 100 ركعه نوافل قال يصليهم بتام مع قال صلى بتام عليه ما عندهاش مشكله ماشي يا اننا في الفريضه فريضه واحده بس ماشي وعشان كده نقول هو يصلي بتام وقت ما شاء من النوافل يعني لو عندي مئة ركعه زي ما كنت بقول لكم ان شاء الله ربنا اعمل كذا واصلي كذا قال لو انا جيت صليتهم مثلا من من بعد صلاه الصبح لغايه الضور قال مش قال يبقى اذا كل دي نوافل قال ايوه كل دي نوافل يتيمم لكل ركعتين قال لا كل اربع قال لا لكل سته قال لا لا لا هو ما شاء من النوافل فمفتوحة في النوافل ماشي يا نعم يوجد فريضة أيها فريضة وعشان كده قلتني قبل كده لو هيصلي فريضة ومنزورة قال يوجب جمع بني فريضة لأن إذا كانت هي في الأصل سن ولما التزمها أصبحت واجبة فصارت بمنزلة المفروضة يتلمن به يعني لو هيصلي صالة حاضرة وصالة قضاء عما فتتني في مثلها يعني مثلا دور مرة فرد ومرة قضاء والعصر مره فرض ومره قضاء قال لا لكل مره من الفرض تيمم ولكل مره من القضاء تيمم ها نعم لا استنى مولانا ها يا مولانا, يا مولانا انت تودي نفسك في, في, في مرحله حرجه لي دلوقتي احنا بنقول الزيجاتيه محطوطه على الدهر انا لما حطيتها كنت على الظهر قال ايوبها صلي ومعليش اعاد ايوه مش علي اعاد قال الكلام فين يا مولانا لو وضعتها على جنابه او لو حصل الجنابه في وسط المد خلاص يبقى هتستحمى هي مره واحده بس الصلوات اللي هتصليها بعد الاستحمام ده يجب عليك اعادتها مش هتستحمى بقى لكل فريضه تتيمم لكل فريضه اه انها متستحمش لكل فريضه واضح ولا لسه ها. عاوز حاجه في المنتجه دي ماشي ساكتين سكتين مش ماشي الكلام هنا يا حبيبي انه روى البيهق عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يتيمن لكل صلاه وان لم يحدث يعني وضوء ما إنما طالما جاء عليه الفرد الثاني قال لازم يتيم قال أي وضوء منطقة شراء إنما هنا التيمم لكل فريضة التيمم لكل إيه لكل فريضة قال الكلام هنا في قول الله عز وجل إذا قمتم للصلاة إيه ها أيوة إلى إيه لقول قوله تتيمم شجال كده بامسحوا بروسكم ارجاءا من كنتم منكم كنت بجنب في الطهر على سرى احد منكم يرضح ولا مس فلن تجدوا ما ان فيه يبقى كلمة تيمم دي اللي في آخر الآية عشان تقول ال الايه هو ما رضش يكتبها كلها انما هي معروفة إلى قوله فتيا فؤكب الوضوء والتيمم لكل صلاة ماشي يا حبايبي ماش. إحنا عندنا عن لو واحد قال هو ما وجدش قال ايوه بعدين تيمن قال, قال هو ماشي كده لقى سبيل ايه يعني سبيل يقول على كده لما نتيجه تكرارها كده يقول على اللي هو السبيل يعني الحنفية او القردير اللي انت بتحطوه ايو مية السبيل قل مية السبيل دي محتوطة للشرب ولا لاغتسال يبقى اذا لا يجوز يبقى لا يجوز استخدامها في الوضوء لا يجوز استخدامها ايه لان هي مخصصة للشرب معناها ان هنا مأزة كان ولانة ولو نفدت المية دي الناس ستمت من العطش فعشان كده ما يجوزش استخدامها فين في الوضوء يبقى يتيمنا مع وجود الماء ماشي حبيبي طيب أهم حاجة بقى بعد كبه لا الترمبا ديت يا مولانا المية اللي فيها مش حاضر هو كلمة المية حاضره صلى كلمة المية يعني المية المتخزنة المية المتخزنة إنما المية اللي في الطربة مش متخزنة ففينتوا الفرق يا حباب المية اللي في السبيل يعني معناها ايه عاملين الزيار زيار زيار قال ايوه قال انما الكولدير اللي متوصل على الحنفية ده يبقى معناه ان انت مش هتقدر تشرب منه تتوضى منه لانه متوصل على الحنفية ماء مستمر فانما احنا بنقول في الماء المخزون بمعنى ان باستعماله ينفد باستمرار ايه يخلص يبقى نفد انما في التربة كل ما الدوره هتطلع ميه ايوه ادي الفرق بين الاثنين يا مولانا يعني لو واحد عاملين شكل الماء ده من افضل قربات وخاصة عن الاموات قال من افضل قربات عند الله قال ايوه قال يبقى اذا الناس ده جيم طرمبا سبيل لله على روح الفلان او فلان قال ايوه قال الطرمبا ده قال مش مية مخزونة انما مية جارية من تحت الارض يبقى نشرب منها ونتوضى منها ونستحمى منها ونطبخ منها ونجمع كل حاجة فيه انما لما يبقى زير محطوط قال يعني ناس بيملوه ولما مش مشالك في مية قال احنا بقى حاوزين تبقى المياه للشرب لانه هتنفد بالاستعمال فلو استعملتها في الطهارة مش هيبقى حد يجي لك يشرب ماشي مولانا ماشي يعني عندنا بعد كده ازالة النجاسة ايه هي النجاسة دي بقى مولانا قال النجاسة في اللغة معناه كل مستقذر كل شيء قذر يعني نقول عليه نجس في اللغة يوجد النجاسة لغة كل مستقذر يعني الاشياء القذرة نسميها ايه اللي بتقول عليها كده بوساخة يعني مش بتقول كده مش بتقول كده ولا ايه طيب امال في الشرع قال كل عين حرم تناولها كل حاجة يحرم على الانسان انه يتناولها على الاطلاق على ايه؟ الاطلاق يبقى كل ما يحرم تناوله على الاطلاق يسمى ايه؟ يسمى نجاسة الميتة ناجسة الروس البول قال كل ده كل يحرم شيء تناوله على الإطلاق قال بقى قال طب إحنا عندنا حاجات قليله قال أيو ومعك كونها كذرة إنما بنتناولها زي قال بعض السموم بعض إيه السموم زي المخدرات اللي احنا نستخدمها البنج وغيره وغير قال وغير دي نباتات فيها شيء من السموم إنما إحنا بناكلها زي اللي بيعملوا القط قط قال لي بخزن ده قال له حرام تناول بخزن يا مولان لما مولانا ما اتكلمت شوفه تحت الا لما مولانا في قال بتوع اليمن بتوع اليمن حاضر يا مولان توع اليمن عنده من الحشائش نباتات يعني قال ايوه قال عمرزا الملوخية كده قال وحطوه قال اه بيخالد, بيخالد يعني يجوه دوم دوم دوم دوم لما بيقل يجوه بعمل زي الجمل يتجمل كده وعمل بجليلة كده قال اه قال ده بيستلهم ده بيستلهم وعشان كده بنقول في سميات وبتأذيه قال هو لو كان عدن ولا ثلاث زي ما بيقول عدن بقدونس ولا عدن آآ آآ كسبرة قال يبقى صح ما فيش ما فيش مشا انما لما يبقى يتناول على طول على طول يبقى بتسبب ليه ايه دارك يبقى يبقى يحدى السمية قال آه. قال يبقى اذا يحدى السمية يحرم تناوله فهمين ولا لسه هذه كلمة بيخزن يا مولانا زي اللي علم يشربوا البنجو دلوقتي ما كانش معروف البنجو قبل كده ولا كان معروف ما عرفش بجأة يا مولان انت هتدخلني في بتوع المخدرات واني مالا انا مش في بتوع يا مولانا ماليش ماليش في داني لو شبت الشاي باددني جعب قال مع استقزارها لضرر في بدن او عقل كلمة فقولوه على الاطلاق اللي هو كل عيل من حرم على الاطلاق قيل يعني جزئية كده جبناها قال جبناها ليه قال بنحترز بوه عن النباتات السمية فانه يباع منها القليل دون الكثير اللي باتات السمية زي ما قلت لك البنج دي الخشخاش بنجيه وقال آه وكانوا بيأكلوا للناس عشان يعملهم معاملات كراحية قال يبقى إذن ده شيء قليل إنما لما يتناوله على طول يبقى مدمن قال لا يبقى ده حرب ماشي فكلمة على الإطلاق جاء عشان تقيد الحتة دي ماشي حبيبنا ماشي ولا إيه طيب المهم إن إحنا عندنا الاشياء اللي تبوى نجسه قال عندنا انواع ايه هي يا مولانا قال كل ما اجتمع له استحاله في الباطن كل ما استحاله في الباطن عنده ايه نجس يعني ايه استحال في الباطن يعني كل ما دخل المعده وعملت عليه العصاره بتاعته والبنكرياس عمل على العسرة بتاعته وتحول من طعام الى غذاء معظوم قال ايوه قال لما ينزل من زي ما قلنا في ال... ما خرج من السابين يبدأ اصبح ايه ايوه وعشان كده بيقول كل ما نائع خار... خرج من السابين نجس كل ما خرج من السابين ايه ناجس. سواء كان عن طريق فتحة البول او عن طريق فتحة البراز يبقى كل ما يخرج عن هذا طريقه يسمى ايه ناجس قال نجاسته عرضت له من استحالات يعني من تعوله من طعام اللوبيا وفجل وبطاطس والجزر وجلجر واستحال قال قعد عصارة قال العصارة ديت بقت منها بقايا اللي احنا نقول عليها الافرازات الحاجة الزيتة عن الجسم الفضلات اللي هتنزل قال الفضلات اللي هتنزل بي قالها قال يقول إذا انت ناجسة المية لما بنشرابها بتخش وتتكرر في المعدة وفي الأمعاء وفي الكليتين ونحط عليها بولينا وكذا وكذا وبعدها تروح نازل قال اللي نازل به قال اللي خده الدم وتحول إلى دم من المية ناشئ واللي نزل قال يقول دي مواد ناجسة ماشح بيبنا ماشي ولا إيه يبقى كل ماء خرج من السبيلين نجس الا المني فما معنى المني قال لان المني دي اصل الانسان اصل ايه يبقى اصل الانسان طاهر بدل أصل الإنسان طاهر ولا ينجس حيا ولا ميتا قال له المن اللي هو خارج من السبيل المعكون ماء وكل حاجة إلى أنه طاهر قال بس قال مجتمع من جميع أجزاء البدن ربنا بيقول يعني من سلسلة طاع الرجل ومن طرائب سادر المرأة قال بيتجمع قالوا عشان كذا لما الإنسان بيحصل عنده إنزال للمني بيوقع عنده فطور في كل الأعضاء وعشان يزيل هذا الفطور ويعود إليه النشاط بنقول خذ له دش عشان تفوق وتتروش كده قال يبقى إذاً ده معناها صح صحة ونماء للخمول اللي عند الإنسان عقب هذا إنما المياد انت بتخوش دوط المياد بالثلاث مرات والأربعة ايام مرات في اليوم ما بحصلش عندك هذا الأنقر صح ولا إيه؟ قال يبقى إذاً ده سبب في أو علّة يتهارط المني لأنه أصل الإنسان قال طيب يا مولانا الدم قال الدم ناجس يقدم باعتباره نجس قال ايه ونجس لو خرج من مخرج البول والغائط يبقى ناقض للوضو يبقى ايه يبقى جمع شيئه نجاسة ونقض للوضو انما لو لم يخرج من الفتحة دول قال يبقى نجس بس ولا ينقض الوضو فهمين ولا ايه طب نعمل ايه قال هنغسر النجاسة دي هنغسر وعشان كده لما بتخش دوره الميه قال انت طلع منك شيء نجس قال ايوه قال عشان تطهر النجاسه بنقول تستنجة صح ولا ايه مش ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام والآب بتقول او جاء من الغاية او لمسه من النساء قال يبا اذا دا ناقض الوضوء وبيوجب الاستنجاء قلنا الاستنجاء في اللغة قطع من قطع الازى او النجوة يعني قطع الازى فقطع الازى على الانسان عشان ما يكونش ريحته سنان او ريحته البول البراز ولا كذا قال اه قال قالوا اذا دا تطهير تطهير لهذه النجاسة قال طب قال مال قال هو قال طب ما منه ليه قال ما هو بيوجب اكبر من الاستنجاء بيوجب اكثر من ايه ايه هو ما بنقولش عليه نقد الوضوء وانما بنقول عليه موجب للغسل موجب ايه يعني هو الحاجة البسيطه دي قال لما نوجب الاكبر منها الحاجة البسيطة دخلت في الايه في الكبير وعشان كده بنقول ان من موجبات الغسل الانزال طيب الدم قال الدم لو اصاب الثوب او اصاب البدن. قال بنخسره. قال لما يبقى على البدن بنخسره. قال هيمشي. انما لما يبقى على الثوب ممكن يعطرس معنا شويه ما يمشيش. فهمين ولا ايه? يبقى لونه. يبقى ايه? لونه قال يبقى اذا لما نتكلم عن النجاسة عشان نطهرها قال يا اما لو كان هيصيب السوط قال ايوه قال بنعمل ثلاث حاجات يا اما زوال اللون يا اما زوال الطعم يا اما زوال الايه عشان نتأكد ان احنا ازلنا النجاسه فعلى البدن قال بتغسله مش على طول مفيش مشكله انما المشكلة فين لو افاد السوط قال السوق قال أول عاوزين نمشي حكتين من ثلاثة يقل ما اللون والطعم يقل ما الطعم والريحة يعني اتنين همشوا موقع فلو غسلنا وحتينا كده على إيدينا الدم قال دجناه كده ملوش طعم وملوش بس لونه لسه موجود قال يبقى إذا انطورت النجاسة فهمين ولا إيه أنا لما أخذ التعبير ماشي وروس حيوان جعل الصوب بتاعه قال أيوة قال لما جينا غسلنا قال من أول فهم ما طلعش ومن ثاني وهم ما طلعش قال يبقى ما نصليش قال هنصلي قال أستوى قال أيوة قال أنت لا قال لا تبلغو طعم قال لا قال تبلغو قال أيوة يبقى إذا انت لما زلنا من ثلاثة قال أه جبقى إذا كأنه طاهر يبقى لا يضر بقاء اللون مع زوال إيه الطعم الرائح فمن ولا إيه فمن ولا إيه قال اه يبقى اذا في الازالة النجاسة دي قال ايوه قال طيب اذا ما كانش لون يا مولانا قال يعني قال المزي والودي قال دولي زي البول بالضبط قال طب هما هيصيبوا الثوب هيصيبوا ايه؟ الثوب قال ها اعمري قال انهاج على الم الخسته المقابله لراس الذكر قال ايوه لو كانت خضره يعني لسه مبلوله والاثر واضح فيها قال بقسمها قال طب الاثر مش موجود لانه عم قلت ولا كذا ولا كذا قال في المكان قال باجر للاحتياط في السوق اللي هو اللباس اللي الانسان لابسه ده قال امام مقدمه الذكر قال وباغسل القادر كده اتيقن انه الحته دي ما نزول المز المذ او الوادي فاهم والله ايه ماشي نعم يا لا ده لسه هنقول عليه حاضر يا مولانا عارف يا مولانا سياب المعن هنتكلم عليها حاضر لسه في عن اليسير من الدب هجيبه حاضر احنا عندنا الحديث يا مولانا هو إننا من البول والغائب والموهي والطيء يبقى احنا عارفين بقى ان دينا ونغسل وهنغسل موضعها لان موضعها بايد اهو طب سيبوا من البول لو انت يا مولانا عليه الصلاه والسلام لا خلاص مم. ماشي السلام عليكم يا